منتج، واضح. ويقول الآن مثلاً كلمة أقام الله تقول انها بدعه. كيف قد قال بها بعض الأمة مثلاً؟ هل قال أيضاً بدع إذا قالها بعض الأمة؟ نحن نفرق بين البدعة وبين المبتدع. وذاك يقول أهل العلم ليس كل من وقع في البدعه وقعت البدعه عليه. يعني ليس كل من وقع في بدعه صار مبتدعا لا يلزم. لا يلزم الإنسان إن إذا وقع في بدعه يكون مبتدعا وإنما تكون بدعه في حال الملا ملزمله التزامها إذا التزمها الإنسان أو إذا إنسان قالها مرة مثلا كل أسبوع مرة كل أسبوعين مرة بالشهر مرة جت بالا قالها هذه ليست بدعه وإنما من من تعريف البدعه أن يلتزمها وإذا قالوا طريقة مخترعة يلتزمها الإنسان فالقصد في البدعه أن يلتزمها فإذا التزم الإنسان شيء لم يفعله النبي تقربا إلى الله تبارك وتعالى هذه لا شك إنها بدعة لكن يبقى الأمر أنه ليس كل من فعل البدعة يكون قد يكون هذا العالم الذي قال بها ظن أن الحديث صحيح فبنى عليه أو سمعها ممن يثق به وظن أنها سنة فقال بها تقليدا له هو معذور عند الله تبارك وتعالى ولكن من علم ليس بمعذور فلا يتهم العالم بل غير العالم حتى حتى أي إنسان عادي مثلا لو واحد صلى بجانبك يعني ما تقول له بدعة يعني قال أقام الله وإن تلتلتلتك أقول ما يصلح هذا وإن تبين له تقول لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من الطرائف التي يذكرونها تبعا يقولنا رجلا صلى بجانب آخر فلما قضية الصلاة مباشر تشوفون أن بعض الناس أول ما يسلم يصافحك يسلم عليك فهذا أول ما سلم ويمدي له يصافح السلام عليكم طالع هذا ما صافحه اللي بنا بدع فهذا ما شاء الله رد جاهز قال يعني سنة أني تحرجني فالشاد يعني ما هكذا تؤتى الأمور ما هكذا تؤخذ الأمور لكن يجب أن يعلم الناس السنة بأسلوب واضح ليس بشرط أن الإنسان إذا وقعت منه بدع أن يكون هو مبتدياً قد لا يظنها بدعه قد يظن هذه سنة وهذا هو الحاق قد يكون سمعها من عالم يثق به قد يكون سمع حديثاً ويظن أنه صحيح قد لا يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف أصلاً سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمل به ولا يدري صحيح ضعيف لا يفهم في الصحيح والضعيف فالقصد أنه يبين للناس ذلك ولا تكون البدعة سنة لأجل أن عالما قال بها ولكن يعذر هو ولا يعذر من علم وضح